Mm. Oh. Mitä <mallan sitting> mieltä <salah> يوم من اياتنا شيء ان اتخذها اذها اولىك لمعداب من وائهم جهنم ولا يقي عنهم, ولا يقمي عنهم Por Oh, okay. الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت Amen. Mm -hmm. تدعى <تصفيق> إلى كتاب كفروا فلم تكن آياتي تطلع عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم